اللهم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم s uh -huh. illa so okay. إِنَّ رَبَّكَ هُوَ Whom, mother? God! in front of